بسم الله الرحمن الرحيم بنابي خوي بخشندي مهربان الرحمن خوي بخشندا علم القرآن قرآن فيري محمد صلى الله عليه وسلم كرد خلق الإنسان آدمي دلس كرد علمه البيان و فعري قفت الشمس والقمر بحسبان روجو مانق بحساب چيزار ورد والنجم والشجر يسددان گجو جيه و درخت بوخوا سجددبن والسماء رفعها ورضع الميزان و بلندو برس توا وترازو عدالتي داناوة ألا تطغوا في الميذان وفرمان داوة كهرجيز زياد روي لترازو داناكن وأقيم الوزن بالقسط ولا تفسر الميذان وچيشانة عن ريك بچيشن لترازو داكم كوريمكن وضعها للأنام وَزَوِيبُوا خَلْشِ رَا خَسْتُوَا فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام تيدايا ميوهات دار فنميخا وانكورك والحب ذو العصف والريحان ودان بيليخا كاو فلو بودار ريحانا فبأي آلاء ربكما تكذبان جاء بك هم نعمتان فرد ديار تام باور ناكن قال قل انسان من صل صالح كالفخار ادمي دروس كرد لقريشي وش كوابوي وكسوالت وخلق الجان من مرجم منا وجنكي دروس كل بليس ايقريشي بيدوكل فبأي آلاء ربكما تكذبان. زاب كام نعمتان فرور باورناكن. رب المشرقين ورب المغربين. خا فرور دكاري هدو رج هلاطو فرور دكاري هدو رج آوايا. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ديبكام پر پروردگارتان باورناكن مرج البحرين يلتقيان دو درياي بر الله كردوا كدگان بيयक بينهما برزخا لا يغيان لن يوانيان داب بسतेक هيا تا دس دريجي بو يك نكن نبن بن باب ربكما تكذبان زاب كام نعمتاني فالورد قاتم باورناكن. يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان. لودودريا يمروري مرجان دردة. فبأي آلاء ربك مات كذبان. زاب كام نعمتاني فالورد قاتم باورناكن. وله الجوار المنساة في البحر كالأعلام. وابو خوايا اوکشتي گور دروس کراواني کوک شاخن ل دريادا دگرين فابي اني الاء ربكما تكذبان جاكم لنعمتان پروردگارتم بدرودزانن كل من عليها فان هر شيء كذ لزويدا نا من يوتي ادته الجلال والإكرام. وَهَٰذِهِ الْقُرَى دَمَيْنَا كَخَاوَنٍ شُيُوخًا رَّسَدًا بِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جَاءَ كُلُّ نَعْمَةٍ فَرْوَدِغَارَتَانِ بِدُرُودِ زَانَن يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ أَوَلَيْسَ أَسْمَاؤُنَا كَانُوا زَوِيدًا هَمُودَ وَايْ پِيويستيان لَخْوَادَكَن همو روجه خوال كردني كاري قدايا فبأي آلاء ربكما تكذبان زعبكام نعمتاني پروردقارتان باورناكن سنفوغ لكم أيها الثقلان لمولا محاسبتان دكين أي آدم وجنوكا بِأَيِّ آلَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جَاءَكُمَا نِعْمَتَانِ فَالَّذَيْنِ اجْتَبَيَا رَبَّهُمَا فَسَجَدَا وَخَرُّوا سُجَّدًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ اكو مالي جنوكو ادمي اگر تواني تان درتصن لبشكاني اسمانكانو زوي او برون درتصن ناش توانن مگربد صلاتك بابي اي الاه ربيكما تكذبان جابك امنعمتكاني فالورديارتان <سؤال> بي باورا يرسلوا عليكم ما شواظم من نار ونحاس فلا تنصيران. بوتان دنيرة بلا سي أجر مسي تواف يا دوكلي أجر كواتيار متي ذيب كام نعمتاني فرور دكار تامبرواناكن. فإذا شفقت السماء فكانت وردة كالدهان إن ذكاءك آسمان لا تلدبو. زاسورها الجراء وجرانيها القتاو. فبأي آلاء ربك تكذبان. إن ذا بكام نعمتاني فالورد قارتن باورناكن. فيوم إذ لا يسأل عن ذم به ولا جان. رجدا برسير ناكرد لتابانيه إد أم يكذنوك يك. تكذبان. عندما كم نعمتاني فروردقارتان باورناكن يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام خرافة كارام برخساريان دادناس رينوا عندما رأى اكيش بموي بيشي سريانو بقاتيان بونا ودوزخ فبأي آلاء ربكما تكذبان جاء بكام نعمتاني پروردگارتان بباورن هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون اما او دوزخة كتاوان باران بدرويان دزاني يقوفون بينها وبين حميم آن هاتو چو اکن لنوان او دوزخو اهوی زور گرم فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ زَابَكَمْ نِعْمَتَانِ فَالْوَرْدِ جَارِيَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَبُوَأْكَسِيلَ وَيَسْتَانِ بَرْدَمِيَ فَالْوَرْدِ جَارِيَ بِالْتَرْسِ هَيَّدُوبَ أَخِي خَوْشَ فبأي آل ربك مات كذبان ذا كامل النعمتان فرورد ذواتا أفنا دباخك خاوني وود رختي زورن فبأي آل ربك مات كذبان ذي بكامل النعمتان فرورد فيهما عينان تجريان تياندا هيدو كان يا روان فبأي آلاء ربكما تكذبان جابا كام نعمتاني پر وردقارتان باورناكن فيهما من كل فاكهة زوجان هيدا ناويان دال حرمي جور فَبِأَيِّ آل رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تكذبان زابكام نعمتاني فلوردجاتان بأبروان متكئين على فروش بطائنا من استبرق وجنا الجنة ندان طاليا داوت ولا فرشك لا وَمِي وَلَيْكَرْنَوَيْ أَوْدُو بَا خَنْزِيكَ دَسْتَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ زَابَكَامْ نِعْمَتَانِ فَرْوَرْدَقَارْتَانْ بَا وَرْنَاكَنْ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَرْفِ لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ لَوْبَا خَانَدَى هن حۆریانێك کە تەنها چاویان لە مێردیخۆیانە پێش ئەوان دەستی کەسیان لێنەکەوتووە نە لە ئادەمی و نە لە جنۆکە فبئی ئالای ربکما تکەبان جا بەکام نێعمەتانی پەروەردگارتان بێبڕوان کئنهن الیاقوت والمەرجان ئەو حۆریانە وەک یاقوت و وان فَبِأَيِّ آلٍ رَبِّكُمَا تُكذِبانَ زَابَ كَامْنِعَ مَتَانِ فَالْوَرْدِ قَاتَانَ بِيَبْرُوَانَ هَالْجَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ آيَةٌ بَادَاجِتِ فَبِأَيِّ آلٍ رَبِّكُمَا تُكذِبانَ جابك كامل نعمتك انفر وردغاتان باورناكن ومن دونهما جنتان وبز قالودوبا خيك باسكران دوبا خترهن بابي اي اذاء ربكما تكذبان جابك كامل نعمتان فر وردغاتان باورناكن موداهمتان دو باخ أوند سوزي رجدا وينن. فبأي آلاء ربكمات كذبان. زابكاب نعمتاني فرورد قرتن بيباورن. فيهما عنا نباختان. لو دوبا خدا دو, دو كاليها القلا وانتيدا. فبأي آلاء ربكمات كذبان. جاء بكام نعمتاني پر وردقارتان باورناكا فيهما فاكهة ونخل ورمان لو دوبا خدا ميوهات هيا نخوى عز الله داخل موهنار فبأني آلاء ربكما تكذبان جاء بكام نعمتاني پر فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ تَيَا يَنْدَاهِ آفرتاني آكارتسا تشيروالد جوان بَبِأَيِّ آلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ جَابَكَ نِعْمَتَانِ فَرْوَرْدِگارتان بِيبروان حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ حُرَيَانِ كَفَرْدَنشين نَوْدَوَارَن فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جاب كامل نعمتان فرد دقاتا بورناهن لم يقمثن إنس قبلهم ولا جان. دستي <تصفيق> كسين لأنكوتوا نلا آدم ونلا جنوكا. فَبِأَيِّ آلَاءِ ربكما تكذبان زابكام نعمتاني فلورد قارتن باورناكن متكئين على رفرف خضر وعبقرين حسان طالدنا وبفشتي سوسباوي ربكما تكذبان. جا بەکام نێعمەتانی پەروەردگارتان باوەڕ ناکەن ك سم ربك ی لجلال والئکرام پیرۆزە ناوی پەروەردگاری خاوەن و بەخشێش